لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتواء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما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 وَلَا ظِلَّ لَهُمْ وَلَا غَمًّا يَنهَمُّ نَهُمْ وَلَا آمِرَنَهُمْ فَلَا يُبَدَّلُ كَنَعَمِ وَلَا آمِرَنَهُمْ وَلَا آمرنهم